جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين ورحمكم الله والسامعين والوالدين وجميع المسلمين يقول السائل ما معنى قول عامر أعطيناكها بغير شيء وقد كان يركب فيها فيما دونها إلى المدينة هذه كلمة ذكرها عامر الشعبي أبو عمر رحمه الله تعالى لما ذكر لهم هذا الحديث حديث الثلاثة الذين يتون أجرهم مرتين فلما ذكر لهم الحديث أراد أن ينبههم على عظم هذه الفائدة وكبر مكانتها ومنزلتها فقال هذه الكلمة قال خذها خذ هذه الفائدة يعني جاءتك بارده جاءتك بيسر وسهولة لم تتعب في طلبها ولم تسافر وترحل لأجلها جاءتك وأنت جالس في مكانك مع أنه يقول كان يرحل في مثلها إلى البلد البعيد والمسافة البعيدة وكان من الصحابة من يرحل مدة شهر في السفر من أجل حديث واحد يريد أن يسمعه من أجل حديث واحد فهو يقول له خذ هذا الحديث جاءك وأنت في مكانك لم ترحل ولم تتعن في طلبه ولم تتعنى في البحث عنه وإنما وصلك في مكانك وهذا فيه أنه غنيمة عظيمة وربح كبير أن يأتي الإنسان الحديث إلى حده ويسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويرى ما فيه من مفاتيح الخير وأبواب السعادة والرفعه في الدنيا والآخرة فالشاهد أن هذه الكلمة قصد بها عامر رحمه الله أن ينبه من عنده إلى مكانة هذا الحديث وعظيم منزلته نعم. يقول هل يجوز لطالب عن تأخير سنة المغرب إلى ما بعد العشاء من أجل الجلوس للدرس والمسارع إلى مكان قريب من الشيخ؟ لا, لا لا يؤخرها يؤدي السنة الراتبة سنة المغرب الراتبة بعد المغرب ويحضر للدرس والمكان يكون واسع والصوت يسمع فلا يفوت صلاة النافلة في وقتها من أجل قرب المكان بل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قال من ثنتي عشرة ركعة من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة يحافظ عليها ومع محافظته عليها لا يفوته الخير ويكون جمع بين بين الأمرين ووفاز بالحسنين حسن المحافظة على الراتب في وقتها وحسن حضور حلق العلم ومجالس الذكر. يقول من العمل مع المظالم التي لا يعرف أصحابها عمل مع المظالم التي لا يعرف أصحابها ولا أستطيع الوصول إلى أصحابها سواء المادية والمعنوية حتى أنجو من قصاص يوم القيامة. من علم الله سبحانه وتعالى منه نصحا وحرصا؟ وإرادة عازمة ورغبة صادقة في الفكاك من المظالم واجتهد وتحرى وسأل يسر الله تبارك وتعالى له الأمر فالواجب عليه أن يجتهد وأن يبحث ويتحرى ويعيد الحقوق الى اهلها وإن كانت حقوقا مالية فإن عليه أن يتحرى ويبحث بحثا شديدا عن أصحابها وإذا لحقه يأس من ذلك، وأنه لا لا يعرف لهم طريقا ولا سبيلا يتصدق بهذه الأموال عنهم، وتصدق بهذه الحقوق عنهم بنية اعادتها أو إعطائهم نظيرها ان عرفهم، يتصدق بها ويتخلص منها بالصدقة، يتصدق بها عنهم، وإذا كانت الحقوق تتعلق بالأعراض، فعليه أن يتوب وأن يكفر ما مضى. بالإحسان إلى من أساء إليهم وتقديم المعروف لهم والدعاء لهم كثيرا بظهر الغيب ومر معنا الحديث وفيه أورد النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسنات يذهبن السيئات نعم يقول هل للمملوك أن يؤدب عبده أو أجيره عند بعض المعاصي مثل حلق اللحية والإسبان هل للمالك وليس المملوك هل للمالك أن يؤدب أجيره ومسؤول عنه مسؤول عنه ومسؤول عن تأديبه فيؤدبه بالكلام بالموعظة بالتذكير بالترغيب والترهيب وإذا احتاج المقام إلى أن يؤدبه بضرب فله ذلك في حدود ما سبق بيانه أو الإشارة إليه من ضوابط في هذا الباب والله تعالى على صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد